فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن أن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقتن أن يبذله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قاندت قاندت سائبات عابدات سائبات كيبات وأبكر. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عن عسر ربكم أي كفروا عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنة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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين